for and the better I'm أجبره سامي أن يسير معه، له عند في المصريين اللي بيعملوا خدعهم في العالم وعلشان العرش مش في الراي على طريقه لكي ان مشاعر السيد على الصدر المعنى اللي مش Thank you. Rebejo el mundo, del del el Nie ma rwaje w tym, że w tym momencie, w w w w